تَأَذَّي عُلُوَّ نَاسٍ كَانَنَّهُمْ إعْجَازٌ أَخْلِمُوا قَعِيرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَ الثَّمُودُ بِالْنُّذُرِ فَقَالُوا بَشَرٌ مِنَّا وَاحِدٌ نَتَّبِعُ إِن ذل في ظلاله وسُعُر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْهُ كَذَابُ النَّاسِرِ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِرِ إِنَّا مُرْسِلُنَا قَتْفِتْنَةَ الَّهُمْ فَرْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا رسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذره بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر